يقول السائر أيضاً أبو أيوه محمد من هولندا إن يقول نعاني من أتباع الحجور حيث يلبسون على الجدد فما نصيحتكم وهل تنصحون بالبيانة الفوري لأخينا الشيح عرفات الذي قدم له الشيح عبيد الجواب نعم ننصح به كتاب طيب وننصلكم بالابتعاد عن الحجوريين ابتعدوا عنهم لا تجادلوهم ولا تخاصموهم فإنهم أهل شعب وأهل تلبيس يصدق عليهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام والذي كان الشيخ مقبل رحمة الله عليه كثيرا ما يحفر طلابه هذا الحديث في رحلاته الدعوية وهو عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل وقرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون أخرجه الإمام الترمري فحمه الله جامعه بإسناد صحيح فهم بلوا بعد هدى كانوا عليه كما في هذا الحديث فتحولوا من دعاء إلى من دعاء السنة إلى دعاء فتنة وإلى أصحاب جدل وشغب وخصومات وتلبيسات الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيله فيبتعدوا عنهم وحذروا بالابتعاد عنهم الحمد لله من وفقه الله من أهل الخير اتبع الكتاب السنة وصار على ما صار عليه أهل العلم من أهل الكتاب السنة واكتنب طريقة أبي الحسن المصري وطريقة الحجور ومن سلك سلكهم من أصحاب الجمعيات وأصحاب الحزبيات ونسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم